الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين بارزان بی سرانیدن چی گرتوم صلاهی خواه گرتن لبید خوشحالیم دوباره با خدمت بو نوا بپیش کشکری برنامه شنویل لب القيش شنویل برنامه کتن برنامهای سواد لقرآن تربیم لسان لخدمت مامستای بارز مامستای اسماع النوري تیجرو لیکولر لازم است قرآن یکان امر باب شیوانی خواتی شخ ده خین سر باب تشینیه باب تش زور زور گرنگل قران پیروز گرنج تایبتی خوی هه لبا او زیارتتی بگین له قران پیروز زیارتل ما و بن جبنوانی ام پیاما پیروزه خوی گورا حالی بنو تی بگین اوج وشی تدبرا امه مسلمانان لهمو شینه کانیت زیهان صندین ساده، صندین ساله، قرآن پیروز دخوانی نوا، گرنجیده دین، ویدی روزانه ملبو دانای، هر و ها صندین مرکزی تحفیز قرآن هیا، هر و ها صندین دوراتی تجویز دکریت و لسرتاسری ذیان، که هموی گرنجیدانا بام قرآن بلم لتها زنی بیه که گرنجیده پدره. ایج وایا وکو آلیتیک، شون سون پیتکانی بذوانی در باب رین. سون خوی نویس صحیح و قرائات سونه لباق قرآن پیروزه. که همو دیوی دروی ام قرآن بد در دخه. ولی هم بعدت یه شیزور گرنجیتره یکا کم مسلمانان پیام پی بودوا و گرنجیان سون لمانا قول کانی ام قرآن حاالیم. سون تدبر بکنیم قرآن پیروزه. ل آیات کانی تی تیب قینو شیب کینو. که اما حیام که خواجهورا لبوم روان کرد لب اوی بی کنه برنامه جیان مانو. اوش تنها به تدبر قلبونه و تجیش نشی قل. لمعان قرآن و لمعان آتکان کیلوس بدست زدند. لم قیا انشالله با پشتیبانی خواجهورا دمانوی ممستای برز ممستای اسماعیل تیشو بخاتسر آذزانی با. مزانی تدبر معنایی ل قرآن. سون بکار هاتوا سندزار ما بذل بو شی هروها برهمكاني ام تدبور على قرآن پيروس تونه اگر تدبور ما کرد تزمان دزدكوی هر وحا كومال غشه ترکا هاو پیتس کرائه لگر غشه تدبور كاپیک والا آتا کان بيك وحاتي لگه غشه تدبور دمانوه لم القياتي شخی بخير نسر و دو بارا بخير حتنوی معمستای اسماعيل دکن خواهی گوارا موفقی کالباوی زیادر امبابا تا شبکاتو لبو من معمستای ب اماست واقعا پیشش شک باعث میکرده هدف لحات نخواروی قرآن لب وی ک انسانه که تدبوری آتا کنی بکنهو تی بکنهو حالی بن. ام وشیم از اجازیات لب ورم کیو سندزار بکارهات و چیه و خواجه ور ما بستیتیم آهت. لاموشی. بسم الله الرحمن الرحیم دیارا قرآن کدوبه میخواه. خدا سبحانه وتعالى لأم الكتاب كجزء كرديته همؤاتكاني محكم كردي وتفاصيل ذاتيه لبوه هداة داني إنسان دابس يلبوه يكامره وكان رين مايك لبر ريجا يدرستو بس إن جاء أو خدا خدال الرجاي كملق الرسالة بقذار بالأمسال ومشابهات تصرف آيات بأني أو موضوع با بتانه دکه کدی بیگین تم رف اینجا وقت لپیش شدیج باس من کرد، آو پرن آنی، آو دست واجانم من یکی خشیک رو دوسته کنم من با بسرانی چون کپی است لپیش اوی که مرف که او قلسانه بزنه. هر و باسی آم کرده بی لبیر من بی خوران تریا و شنیا و گوش روح لا فرماش إخوة وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا لبرهان دي yeah, جرينجا أبزان كوا أو روح لأمر إخوة هرتشن إخوة درباري ابن روف دفرني ونفخت فيه من روحي خوم دافهم روح لا روح خمدة فم ببرداكر بهما شوش وش دوام إخوة بريتيلا روح لأمر إخوة وشي تدبر لقرآن بوش بوه تايكا دستواجهي كي كلا بقرآنها تيجا جار لقرآن هاتوا سؤال, سؤال دوار سؤال دوار لقرآن هاتوا خوا تفرم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب عفوا نمو ستبج أذكره لروز معنواني وشي تدبر لبما رومك بله بيقمان وشي تدبر لدبر يدبر أصلك يعني داع الباء رائع استقيخوي دبراء ل... يدبرو دوا دو كذا تدبراء يدبرو وتجديد كذا بشدد فإذا نفعل مضاعف إيه... تدبر علماء اللغة ده فعلي مطوعة يعني الرنداوي ب... يعني لي بدردك كيتن دبراء يدبرو يتدبرو تدبر كاساركي حقيقة كذا لي بدردك استباسی دبور یعنی پاسخوی هر شتک پاسخوی هر شتک بیتند دببرای یادبیر واتا کارگ بکی لسرتاه تا کوتای هات واتا تدبير الامر تدبير الامر لبرهن دي أول شيء خوا سبحانه وتعالى لا قرآن زور لبوخوي بكارينا هاد واجنون من دا الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلهم بلقاء ربكم توقينون يعني يقلب فعل كان يك لو فعل نك خوا زور بكارينا لبوخوي يدبر الأمر يدبر الأمر تدبیری امری خوی لبروی خواست سبحان الله هر وغل پیشتر باس من کرد وغل پیشتر باس من کرد دوستی خلقو امر خلقو امر خلقه کوت من لوشته که لوشته که دیوید روشته که تدبیری امر بریتیا لو خواست فرمایش تو پامی که خواهدی اجس به بونو بونور بی تو بمرف او امری خوی لبرندی او آسمانو زوی که هیا بالا بونی هیا بالا بخوی بقرناكه بخوي نازل يتوبخوي وهانوس تابلك بفه ومن آياته أن تقوم السماء والارض بأمره, بأمره يعني قيامي واستاني بغركوتني بيشكاني كأنزام ذات بفرمايتشي خوي نخوي مع ذم موجودية بتواني أفرمايتشنا أنزام ذات أول لا روي زمانواني بوش لا لا لا روي تدبر للقرآن للبريطيا لا ورد بونو قلبونو حتى دقات او تاونه ورخ خواسته کې خو الله قران د مبستې بيږي یعنی بمروف که بریتیل هیدا دانی که بریتیل شیفه دانی بریتیل وی که علمی پی بخشی بریتیل وی مع معجزای پی بخشی بریتیل نور نور پی بخشی آو هنی تدبر کردن بریتیل وی بگاته آو تانه آو ناورک آو ناورکی آو خواست پامی ک خویلا پامی کی دا بمروت بمرو ویرانه کردوه. ماست لوئا أخوة قرية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتاب أنزلناه إليك مبارك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب لأيك ما مبارك لبو آيات سراب هي بين مبارك تدبير آيات بيقوما وشري مبارك و تبارك و مبروك وشاشي جرنقو باقديار و هستيار كبداخو الله و اتای چیز دوست دار و سعی کردیو بکرته یعنی لای خالق دن او مبارکه وعندی مشتاق بیروز باي پیروز استش اوه رزی دیوکی ماله بلام و شی زمان ل بارکت الماء هاتیا واتا او شی نه کا او شی سعی کار و جوان دا کوبتو براد دک براد دک بتما جان باؤدورو سروك هذا تسروكوا أجانب عالندة بتمروك بهر تجميدا لرؤية خلقه بي بتسرتهاوي جان. كان, يعني يعني سر... كان هالقلاو, هالقلاو. أو. سرط... بس هالقلاو بتن بهم شيء. ببرداو عالبخشي وها البرداو جانوش. وهذا فرمي ونزلنا من السماء ما أم مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد لأسمان دائمه او شي فردار وبركت دار فردار يعني زيادتك به بردام هله قلتن كاو دتهوي اوي كوا خو دارستان وبغ وبغات وهر الحصيد ان يريك دري ندخيت الموجوجن مجوجن او او يعني مبارش لبو او بكار هنا ساو جياني همو بوناورا لروزا ستيك لروح الكيل روما دى كيلر الشكي لرودرك لرودرك لرودرك لرودرك لرودرك لرودرك لرودرك لرودرك لرودرك لرودرك لرودرك لرودرك لرودرك لرودرك لرودرك لرودرك بتاامر وريكا ب210 كاري بنداتي خلص الزوي انزامت لبرهندي كلمه مبارك لبقران بكاراتي هر وغن مون خو مثلا فرمي حامي الكتاب المبين ان انزلناه في ليلة مباركة ان كنا منذر فيها يفرق كل أمر حكيم بهوي اويكوا با مي خو با مي خو دياري كراو شيء يشدي كخواب مبارك نايبرديا لا شو ني القدر نايبرديا بلا ما وش او في ليلة مباركه طيبتني بس بالقران بهم اكتبانك خالب وسرزي نارديا لو شو رواني قد لبره انديگر دي, دي قد الاياتك بجرند فهم ان في ليلة مباركه ان كنا منذن فيها يفرق كل امر حكيم بنكيرات يعني كل أمر حكيم چون كتورات انزلوا زبور الصحف وارتياث يا لبو انبياء عليهم صلاه عليه صلاه وسلام همي امر حكيم خويه همي امر حكيم خويه همي لو شو ده ده أو بابا تشترك يا بيشتري لك خوي بس اه بس ما بزاني كوا نبر عندي خوه ده فرميتس سبحان وتعالى وهذا كتاب مبارك وهذا كتاب مبارك أنزلناه وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يدي ولتنذر امه القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على الصلاه يحافظون يعني اخوا ذا فرمي او كتاب او برتوكا ذا من بزانديك برتوكا شي مباركه مباركه لا اسم فاعله باركه يعني مبارك اسم مفعولتي عفوا اسم مفعولي باركه هار ولش لشو نيشتد فرميو هذا كتاب انزلناه مبارك فتقوه فاتقوا لعلكم ترحمون فتبوا واتقوا لعلكم ترحمون ليره دقلا وش اوكا كرن او كرن جملي اسمي هاتي مبارك عمك زاني هذا كتاب انزلناه مبارك لو يتريجري وهذا وهذا كتاب انزلناه مبارك بس انزل اكيد بيش مبارك هيكتيا زيوزخي اويا جملة اسمية واتا. لپي وش ليش بس منك الجملة اسمية بهيش كاتو. بس ده. بس ده نات. عكسي الجملة الفعلية. الجملة الفعلية صعب. روداتن ورادوس. تدار مبارك كثير من البركات المائيهاتيه واته اوهي كواسازگار وغنزاو ريقو پيك بيتن بتا ماهي جيان سرطاوه بيتن او سرطاوه جياني هموزين دوركانه لروه خلقيقي لروه امريكاج لبوه امروف تانياه و بس قرآن سرطاوه بس قران دتوانيت زندو كاتو بس قران دتواني مروف رين مايب كالبوي دروست او من كان ميتا او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثلوا في الظلمات ليس بخارج منها كواتا چون لا زوي دمري دواي خو لا زستان باران وبفر دبارينتن زي زندو دكاتو بو باران بارين بو او مباركه بهما شي شوش مروف مردوع لديوي ناوي دلي مردوع بو قران بس بو قرآن خوا زند دكاته بو قرآن والي دكاتن ك حقيقتش تكام بزاني حقيقة خوي بناسي له مش تكانو خوي حالي بيت ك تمام وشي جرنك الهله او قران يعني قران وكو كو او كو مثلا او لبو جيان ديوي دروي مرف پیوسته قرآنش لبود دیوی جوری و دیوینا خو دیویناوی او انسانه پیوسته لبوج جانی پی برش جانی رابه گرید هر دو شیام به وشی من بیگو من مرف حروف پیشتربا اسمان کرد دو بشه خلق او بشه چی امره بشه خلق او بشه چی امره و من روحی و ن ویس نکنم روحی کود من امری ربی لبور لان خلقی خوا او به برداشتن برند دبیری نیت لورز زورا زورکن بتای باتی لورزی زستان به پلیک برند دبیری نیت لبو آوی به همیشهای اشتهان زندوکاتو هر لزی خوی هر لروک هر لآجر هر لبانده هر لمرف که ما استعیجیانیت لبو دیوانا دي وقلب يك أو دي ويك أساسة لما يروح أصلاً يروح اللي بو بونور بوزي أو بس بو قرآن مبارك او أو دي وسند دكتور. شو كأو قرآن بريطيا له دا بريطلا رحمة بريطلا شفاء بريطلا بصائر بريطلا نور بريطيا لا موعزة لبو إنسان همو أوانش هريك إيش شو دكاتن دا دكاتة أو مرو فيك وابتوني بقته بلا که خواه لبی بریار ده که نزدیشی و دوستاتی و رزمانتی خواه پت ده بدانش بینته که وقت مراو فکر نهاموی لظومات دانه هموی ک دورن لقرآن و لپیامی خواه گوره نه داین هی نرحمتیان هی ننوریان هی نشفان هی به دست واج قرآنی کان قرآن لب و دیویناخی انسان فراهم دنیه ولی ام دور بی دیاره دوره لواهمو تمکذوانانه ما أستا آية تشتري هي خويا جورا بس هي مشيئة دكاتن زياتر وهذا ذكر مبارك أن أف أنتم له منكرون ليه لا زياتر أجر مبارك أه... لا بيشتريش بس منكر إستش ب ببيع هملاش دين واكلمي ذكر ككلمة شيء مهمة في سلاما روشن واتا كيسيا ذكرى يذكروا ذكر يعني هات نوع يادي هات نوع فكرة هات نوع بيشتاش <تصفيق> دزاني لبيد.. بلاه بيدخوين توه بيديتوا بيديتوا يعني بيات ما خصتو يعني هات هو يادي بو يادي للعديد من يعني مذكورة دائما ليادي تدا همشى تذكر أوع كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أول الألباب وتؤوتونه وروك أو خاص لنا آية كان خوا لنا قرآن خواي ده هي أوندا تذكرك دي أوندا دي بوتياد للاي بيتا ياد للاي إن زخوا سبحانه وتعالى وتمان سوى شيء أساسي لبدو فايم خوي بكار كتاب قرآن ذكر كتاب قران ذكر كهرواك بس مانكرت لا درس كارم انزل يرى هو ديه تاكيد لو ابكاته وهذا كتاب وهذا كتاب مبا, ها, وهذا ذكر مبارك وهذا ذكر مبارك انزل له افانتم له ممكنه واتى لكاتي يدج لكريتوى يعني یاد کړنو کشک دپت یاد جبته لبو انسان او واجب بردوامي برکت تی داد کويتن او واجب بردوامي برکت تی داد کويتن واته ببردوامي واته اله د خپل ببردوامي روشنایي سازګاری د فخشی بردوامي هدایت نا بزلكاتي خويا النوي بلقو لوكعتي كذبت يادك درت ذكرش لانه الظليم راه كان داسث بيتن هميشه وانا زياده خاطر لبره عندي هو خال شي جرينكا بزاني قران سلاكاتي لو شكان مباركه بركه ده بخشی تن سلواو کاتیت که دبت ذکر دبت یاد لایم رو فکن همیشه یادی دکن و ذکری دکن آیش به همان شیوا خوا آی دکاتن اینجا دوباره تاکید لای دکی نام ک آیش به همان شیوا به اسمیه تی و هاذا ذکر مبارکن و هاذا ذکر مبارکن ک مبتدا و خبرات جمله اسمیه واتا مبارک بون ذکری خوای شتی همیشه لیژ نفتو به برداوم لقالی دهه ماستر اغبينو سر كلمه تدبر لا يتقى غير الذين افللم يدبرون القول لشن اشترباسي آيات تدبر اياتك آياته اياته وليتذكر اول الالباب لشن اشترباسي تدبر للقران دكه افلا تدبرون القران ام على قلوب اقفالها اجزيته تشقيسك ام استوا جانا يعني تدبر لبو اودوسیشته، تدبر لقول سیه، تدبر لآیات، تدبر لقرآن، سیزیا و زیشیان هی و صن بکاره تی. بابتك زور دی، بس بکردی، باسیله دکه. ل بابتك رابردو را برد و اطماعن خوا و شی آیات ل لبو سرجم آبونو بنهوری بکار دینیت. هروها لبو آو هالانکه را برد و هروها لبو آو هالانکه لدهاتو هاتو بکار واتى لردك الفرمي كتاب انزلناه إليك مبارك وليد برو عياتي تدبر واتى تدى بوري او عتانى بكريتر عياتي افاكو امفس بكريها كصاصو او مروف مروف لربر دو لدهاتو لدهاتو بكات هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا اما اذا كان يكون يكون يكون يكون يكون يكون يكون كون سر يعني, قتلاو يعني وتا. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتينهم الكتاب قبلهم به يؤمنون. يعني أول شيء قت راء. بلى. حتى لا يشبح. أم أول شيء او راء. أم ك ما بستك لريه. قرآن في روزة. ما بستي ها؟ ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتينهم الكتاب قبلهم به يؤمنون. تزان أقولك يا سقط رايا لبروت توراتي نقولتي أش ذي هذا القول إخواع أوان إيمان دينن بوا تدبر لو قولش الحمد لله رب العالمين بل أخوي إنه كذا بيزبط ب أو لا ما ما تصروش يشفام ده شفاء ما عندك شفاء لقرآنك بس شفاء القرآن, القرآن دي ناووي ناووي تن بس شفاءي ناوي مرفه كشفاء بداتن لشركو لهواو لغيو لجهلو لظلماتك لنا وناخي ده هيه ااا بحر حاله وبعت اشتري بس هرب بكرت أَفَلَمْ يَدَّبَّرُ الْقَوْلُ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُ الْقَوْلُ هوا كراثا لبو جاني بقولي يعني أيوة لبو آت كيا يقول لبو قولي كيا هر واخواد فرمة فلا القرآن أم على قلوب أقفالها هر واخواد فرمة يعني دخنته بعض ذكري آه هر واخواد فرمة القرآن ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لي لو الشيء قرآن بمعرفته القرآن القرآن وتأيذن دبي تدبر هم قرآنك سرطا باي قرآن همو آتك هم لبداية الحمد لله رب العالمين هتا من الجنة والناس هتا من الجنة والناس أولا خالك كواقرين بزانين نزاو خاليتك كواقرين تحديدا يعني حالما مكاتبك للموضوعك أولا تأقر مروفك تدبر لقرآن نكاك وديارا ضلي که خواب نم مم داو زور خطره زور خطره هر وقتی خوی غزاریم دخیند و رحمتی خوی لیبی د فرمیتن ل ل حیا اولم دین لبابی قرآنی تدبر د هندک هستی دخیند و آلا لعنت الله على فایل قاری قرآنه بخویش یه غذا از ای لعنت ل خوی دکه ببی آوی بزن ل او تدبر ل قرآن نه که تبزنی خوی <تصفيق> كاتي دخين توب زاني أو اه كاتي و اتدخنتو لا ظالم كان انا لا تا خو يقترح له ظلمي اذا خو طبي لو يعني زور يعني لا ما او بي بلي قرآن انسان بلي تنيا كافينية. اگر بیتو تدبر لگدانه بزنی، آو ایمانی با خوای باو شیء که قرآن دیدن، کردارکانی باو شیء که خداه، اخلاقی باو شیء که خداه، هست و هوش فهمی بر انبربونو بونور آو که خداه یا نه. دبی لبرد نبی تدبر، تدبر لقرآن. اگر نه آو ختار لوانه ببی او هست بکاتند ضلی خوی قفل ده بر انبربو آتانا. بعد حال آوتا تبیزوری دیدن اگر مامادو ازیات الباعثی که اوی تریش مبدأشی زورگورمان پیدا کن کد فرمیت ان ای مرو وینه ای او آنی واقع مان دبن کوا آو پیامک قرآن للا خواین هاتیا هموتا بیکن ول برهمی مرو و کانیتر برهمی مرو و کانیتر همیشه کامه فایل سفه زنای گوریا کامه بیم دیگر گوریا کامه زنای زور زیاد زیه استا تندهاش طلای تن پاش تن صلاحشتر پیتوانی دری بیاخد حالیه کد؟ ل لواشته هند بشی پیتوانی لگر هند شتر زیاد صح زارو اختلاف زاروی دش به یک دردت زاروی دش دیدن بله بع همو دنیا همو زنانی دنیا بین پرس و دی راس لساق كيفيت وأنا بكرت وبر برام بريق. جالير دا أرتن بعده كمان أوين يبلام يا مجال بودو قضيدهم ك ااا رن عنده كسيب الضلي بعده كسبين. أو يغلوا آياته كدسن بينيتن كوال القرآن ده مسلينا ناسخ من سخ هيزوجودشينية. ثم كتعريفنا سخو من سخ كبعده كسابق قال ده توباس ما نكرت. أو هي حكمك ما حكم الشديد يبي يساني بيتن مختلف بليجوي أي هالوش شن تاعه. لقرآن قرآن نفيه ويدك هاك اختلاف تابي دي لبرهان ديه. هروها لبو تأكل وجدك موا هند كاس هنا تد تقسم كتاب قرآن يعني كده لبو كتاب وقرآن وأم الكتاب أم الكتاب أبا بتنك هاي. وأم الكتاب بس أحكام حدود كلمات قرآن بس لبو با سكانه اسم مكان وزيه قصصاتيا.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 لبرهن دي كرت كيدلهم كرت كيدلهم أه... قرينجا عمل القرآن قرآن بناسين. نقل دروى القرآن بين قرآن بناسي نج مفاهيمه كوقناعات غلدروى دروس بين تمرشى قرآن كين قرآن سبحان سبحانه وتعالى خواني پيامى خويتي بخوشي پي ناسي پيامى خويتكا بخوشي أو تدبر شون مفاهيم خان لقرآن دا دربيني أفرما مستر لمدو آيات سورة محمد آياتي بستسار أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وكتاز إشارة بيدا بهم الصيغة لبداية كي أفلا القرآن ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا آياتي أشتاعدوا سورة النساء بيك صيغة أفلا القرآن بس اختلاف مم. يعني اذا تشم خسر ما بس تشي يعني الهراء ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وشو اذا تواجه اختلاف تواجه بكورتي يعني عامه جيب هذا كم اصلي خوي خلف يعني لبشتو اخت يعني مثلا ندري خلف محمد خالد مثلا محمد لبش خالدي دروا اختلف محمد وخالد يعني إذا وازي كوتني وانيه لسر موضوعك لسر بابتك صدقن قفتو أن قفته او كان أو او شهبي أو رأيه يشتريها به إنزال واضح زيات بي الواضح بيتنا يعني تيمقن كلمه اختلاف معنا سنت آياتك بعندك بداخل ناره هذا فرمي إن في خلق السماوات والعرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأول الألباب لا خلق آسمان وزوي لإختلاف لا الليل ونهار يعني آياتا. هموش همش من ملوفي آسايدة زاني دياوازي لبين الشور السنت ايه او روناك او تارك او ورم او فينك او و كو مالكش دياوازي خان ديالا بيزناك باسي بكين اذا ببزما بس مان اولا روي خلقي باسي اختلافها هروا خواده فرم سبحانه وتعالى وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا اكله والزيتون والرمان متشابهين وغير متشابهين كل من ثمره إذا ثمروا آتوا حقه يوم حصاده ولا تسرف إنه لا يحب المسلفين و هذا فرمي إما باغاتي جورا جورما أو كرديا هروها دار خموز جوراها زرع كشتوكال مختلفا أكله خوار نخانين زياوازا أوه تامي شيرنا أوه تالا أوه تفتاوه زياوازا زياره صح.أو روكه ولا كاردن ولا شيء ولا تام شيرني لا طاري ولا... لا ترشي لا تفتي لا ناس لا لا مشت كأني زياره زيه.هروخ وده فريم ترى أن الله أنزل من السماء ماء أنفأ به ثمرات مختلفة ألوانها ثمرات مختلفة ألوها ومن الجبال جودة بيض وحمر مختلف ألوانه وغراب بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور ولكن امام الاسماك اوما هناك ورقه من اجل المختلفه لكنه لسولا قرطاك الله لولا هذه اوكي هل هل لكني اشتريتها لكني اشتريتها لكني اشتريتها لكني اشتريتها لكني اشتريتها لكني اشتريتها لكني هروها لكني اشتريتها لكني اشتريتها لكني اشتريتها لكني اشتريتها لكني اشتريتها لكني ديارة الزيوازي اختلاف للروي صربتي هي لقد تدابور ما استابقرت كيبازك واتمان باسي خلق بول للروي اختلاف للروي خلق للروي أمريش اختلاف أو يوقف ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين ولا إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأمل أن جهنم من الجنة والناس المعين ولكن يجب ان هم لدينا مساء مؤمنين مثل ما يكون لدينا مثل ما يكون لدينا مثل ما يكون لدينا مثل ما يكون لدينا مثل هم يكون لدينا مثل عن يكون العظيم الذي هم فيه مختلفون. مثل ما زندوبونه های وارد غلیه خوی آمد ذکر ابوی هیچ جیلی نیست. بک بکورتیک. اگر نسب بکورتیکی زنیمان اختلاف هم لروی خلقی هم لروی امری هی. لروی امری. هر شیستن جریم بزنن. قرآن هواال داده تن درباره پرسه جریم و باعث داره کن. باعث دق ها دق وقت وابيك خويشتك لسرا هروها دا بي او هوالا ريكو بيك او بشاك هوالا دين گونجاو سازگارو همهنگ بلغة بشاكاني تير بيك دادان رون نزا واتا تش بونمنا سبحانه وتعالى تعالى خواد الف دفرميتن امن وا وا وا وا وا ما خالق مبارئ مرحمن ورحيم باس خوي داقا دا بي او هوالا ريك دقا ودق وغ او دبتك خوي خواه آو خو سبحان الله دفتر میتن اسمان خان زوی کتر دبی لد لد يا دق, دق أو بي بشی هواری آسمان کانو زوی لگر بسی اوی کم رفت باسی دکاتند هرچی دوباره همان گو گنجاو بی لگر یک یعنی باسی اشتهال ذاتی خوی دبیر ریکوپی دقق و دق باوشیوی که بعض ذکریتن هر و ها آو باشی لگر باش کانی تربونوار دبیر به همان شیو همه هنگو گنجا و سازگار بی نه ذاتی اشتهابی نه لگر اشتهانی اینجا لبرگ هند دگرت تماشا قران کا ت کا بسی آسمان کانو زیاده کا بسی باسی سبحان باسی بسی فرشته کان بسی پیغمبران علیم سان بسی مرف دکا باسی کاری مرف دکا بسی پیوندی مرف لگر آسمان هم لذتی خویش تکان هوا لکن رکوب یک قوایا هم او پیوندی که در دو روز که لبایی آشتانه همه هنگو گنزا و مختلفی لگر یک لجورترین بلکه کاندال سلمانی که او قرآن دستی مرویانشون که هیچ مرویق نیه بتوانی خواهی اوها مشتی باس خواصی اوها مشتی اوها مرب پرسو بابتانه بیان کردن هم دقایق داغ و خوی دربستیش همیش هماهنگ بیتن لیوان خوام پیک داده لیوان دا روندات آوا خواهی رده دیهتن بیانی آماد لبرندی خواهد فرمی اما بس آوا چی لبایی بلند دکی او حققت آن دبی مرویق بیدری خوی بی لا برهندي بأكتر كيدا لم أذكر ما بيثن أو دعاءات الآيات متشابهة لا يشونها للنيوان ذا هورشان أ فلا يتدبرون كريم القرآن بمعرفات يا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها تنيا قفل دادن. اوان تدبر ناقله قران بالنتيجه اوان جد كن اويكو قران أوي اختلاف دغه برين قرآن يا او اختلاف د لا دير تدبر للقرآن قران تدبر بريت له اويكو وشكاء واتي كي وغري دوا ورد بنو قل بزاني او واته صفيا منور خاص حال دا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا اياتي وليتذكر الالباب الألباب إذن لأولو أو الألباب يشتري باسمان كرت بريتي لو مروفاني كخاوني هستو هو جيري بختو بالفتن أو يكهيز قردو خوشي دان نبي للابا يلوبوهاتي أوليش يعني خاونه شتوعو يعني هم اللي خوي قرت بي نقص حي بشيء آسائي بيقولوا يعني هم اللي خوي ده قرت بي لوبك هم اللي خوي ده قرت بي أو مروفانة أو تدبر للقرآن ده كان دتوانا نورك وبختي أو القرآن متعي الحالين كراث اللي بوش كان دني أو قفلة كخاي قولة للصد دلي أو إنساننا دادني كتدبرناكن لبوي او قفلة نببتوا پیویست من به تدبرم نمی‌میستم. ما، تدبر بکنیم، لپش شیواز یک او پسیاری که وراسی خلقانه شیزور لونیه، لکون و لنوی مشغول بنو پسیار بکن. ما اما چون یعنی تدبر بکنیم لکورانی پروز. دشی دست پیب کنیم. یا ساورد سایکه مثلاً یا شیواز خیون نوکه که تدبر بکنیم برنامه‌ی کلا سری روزانه یا کاتی چی دیاری کهایی لب تا و کو زیاتر بکنی له آیته کانی خو له قران به شوه چغستی تا و کو او برهمانه ک خوایګوره با سکری علم و نور و هدا و رحمت او شفاء به بخشته انسانکان اگر یعنی برنامه شواهبی تم لسری بره سره تا ګرنګا ځخل او خالانه ده هر کس هر مروفق هر مسلمانک دیته تدبرله قران خاصن أو جرنجا قرآن بو خصلة بو بياناسو بو مواصفاتك قرآن باس كيرديا خابس لا القرآن مسبقا متشابهات وكذل حارنا لا التي مختلفة معها مختلفة منسوخ او حکمی بیش پی نکرده تا او نکرده، او بیگمان نکرده. یا خود قبزانی که من بتحفظ او کلمات بکار دارم، بلاموجوده. هندک آیات مبهم، معقده، معانی کانی بدرنگ هیچ تن. بوکن عاتانه بسیتند. نتو انت دобор لقور آمکاتن. دبی اوانه مولانه، اوانه او خاله قرین قبزانی، خالی ترک و قرین قبزانی. بیزرانی خوش است خدا سبحانه وتعالى تعالی درباره ایمی مروضه فرمی لباس اوی خلقم کردن تصویم کردن و نفاق تو من روحي به همانش وش باسي پا مكی باسي او قرآن دکه و کذلك او حين إليك روح من امرنا بیکی بیکیش توی دو روحه قشنوي او أو دواء يكسر لا يكسر تاوي هذه أو إيش لامري خواء أو إيش لأمر خواء أو خاله شيء جرنجا بزاني روح على أمر خواي أماش روح على أمر خواي ببرمان ذكره برام كذب ومعنى فلسفة أنا نسيت نلبه روح أنا هي جاسوس أساساً ومعنى فلسفة أنا هي أكراك لعند بتفاصيل بس أموز عيد خم بحر حارس بس خماني أو خاله شيء بزان خاله تركه جرنجا أما القرآن أوكي خدا سبحانه هو تعالى أو فيا مناريل بري من وكمروف. إن هذا القرآن يهدي للتي هي اقوى تايبتي نكر يا بتسينك. تايبتي نكر يا بسردمك. تايبتي نكر يا بدستيق. بهم مروفك. بهم هم مروفك. اما ديت داك بطواني تقول لابن دي خواهد فرمي كتاب عنزلناه إليك مبارك ليدبروا بجمع ليدبروا لي آياته ولي يتذكر أولو الألباب همو مرافه شخواه اللو بيهداء بلا ما تو بكار ديني أو تو خود بالبسياري لو يبكار ديني يبكارناني هموم مرافه خواه اللو بيهداء همو مرافه خواني هوش و بيرك دانو همي أو خال خالي دوم ما كانوا قرين بزاني، خالي سيم كقرين جا بزاني. <تصفيق> خدش سبحانه وتعالى لقرآن زورج باسي وده كاتن. هميشة تنزيل كردن دع بزان ديني أو قراني في وس كردي بناء وقانى خوي. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز، العالم. تنزيل من الرحمن رحم، تنزيل ممن خلق السماوات والأرض. تنظیم رب العالمین زور زوره ان همیشه لیبرته خوش رئیس تا چون خواه خو همیشه لو بونو بونو ور ته زلی دکابه در دکیتن بهمان شی و ناوخانی خو ل نو پیا می به همیشه به تزلی دکابه بدر دکیت ک امرو ویش تو انا مل هيا دا وشم لیکرا ک لو تزلیه لو بدر کوت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 روشن كروشا قران بيناته قران بيناته انجا قران با زمانه شمرفاتي بلام زمانك زماني فطره زمانك زمانخ لا خورش شي حالتي السلوشتي مروف همهنگ وسازغارا زمان اگر زمانی منطق و فلسفه بیتابد بیبزن بیزن بیزن اک برکو زیما زمان که لبهم مروافق لبرندیه مروفا کان لنا لرویناوا آسیو روشنبیلو فرهنگی هر سن بیتن هموکاتق تفاعل انسجام کن لگر اول کلماتانی که خوا نادیدی. استاد لرد دین دستخوش لیدک مخازی خیر داد تو لب تو تیشه خس نسرم بابت ان شالا اگر خواهی جور تفوقیدن لال خی دادتو و کوبر خس ناو زیاتر گرنجیدن بم بابت او لگر تیخ کردن یا جابه تیتر دین و